الله الله الله الله الله الله الله يا بنت خير الرسل طه المصطفى وافاك مشتاق يروم الاصطفاء تا خير الرسل جيتك قصدا يا بنت خير الرسل جيتك قصدا ارجو القبول وارتجي منك الوفا يا بنت خير الرسل طه المصطفى وافاك مشتاق يا روم ال يا زينب الاحسان يا كنز العطاء يا زينب الاحسان يا كنز العطاء ودم به احيا سعيدا في صفا يا بنت خير الرسل طاهر المصطفى وافكت مشتاق ليرول اصطفى يا, يا زينب ثاني انت وسيلتي يا زين بل الاحسان انت وسيلتي بشربها ياتي الصفا يمحى الجفا بشربها ياتي الصفا يمحى الجفا زينب يا بنت بنت المصطفى يا زينب يا بنت بنت المصطفى وافا كيفرن يرتجي منك الصفا وافا كيفرن يرتجي منك الصفا وسيله يا بنت الزهراء لمن انت الوسيله يا بنت الزهراء لمن قد جاء يرجو ال ال المصطفى والتنفي